وذلك في تناسق هو طلب العلم الشرعي ولا شك ان طلب العلم الشرعي من اجل الغايات التي يبلغ الى بيان كل مسلم والله العلي يكون طالب علم قد بذل جهده في حيات يكفي الامه في دوازليها وفي حول الشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وتواترت النصوص في نفع العلم واهله من الكتاب والسنه قد أجمع أهل العلم على أنه ليس بعد فرائه جل من أو جل من, من العلم قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات درجات الدنيا والآخرة سأمكن الدرجات للسلم معه بدح الله عز وجل علماء وصفهم بقوله جل في علاه لما يحشى الله من عباده سبحانه اولما حصل الخشيه في العلماء دون دون غيرهم قال جل وعلا لا يساوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يساوي من اتصف بالعلم اي نوع انواع العلم وفي مقابله من خلع العلم وهو ضد الجهل وضد العلم هو الجهل ولذلك قال بعض العلماء ان العلم امام العمل العلم امام العمل بمعنى انه لا يمكن أن يعبد ربه على وجه البصيرة إلا إذا تفقها في شريعة رب جل وعلا فأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد ولا يمكن أن يعرف التوحيد إذا طلب العلم الشرع وأجل وأعطي ما نهى الله تعالى عنه وهو الشرك بالله جل في علاه هذا لا يمكن أن يتوصل به إلا أنه بالعلم الشرع فأعظم أمر وأعظم نهيل التوحيد والشرك ولا يمكن أن يصل المسلم مطلقا وكان عاميا أو غيره إلا بتفقه فيه شرع الله عز وجل واتفق أهل العلم بأن العبادة صحتها مبنية على شرطي الإخلاق لله عز وجل والمتابع والإخلاق لا يمكن أن يعرف من حيث الحقيقة من حيث العواية حيث ما دلت عليه النصص وما يناقضه إلا بالعلم الشرعي وكذلك المتابعة تابعة النبي صلى الله عليه وسلم اكتفائك له لا يمكن أن يعلم إلا من جهة العلم شرعي لذلك لا تصح عباده إلا, إلا بعلمه إذا تقرر ذلك فينبغي العناية بالعلم الشرعي ينبغي العناية بكتب أهل العلم موثوث لعلمه ينبغي العناية بدروس أهل العلم ينبغي العناية بكلام أهل العلم هذا كله يكون لبراساً لطالب العلم حيث يتجه اتجاها صحيحا في سلوكه نقيم رحمه الله تعالى في العلم ما يتعلق بالعلم له سلام الجميل في غير ما موضع من كتابه وفي ما كتاه كتاب السعادة حيث يقول إن العلم إمام العمل مقائد له والعمل كابع له ومؤتم له كل عمل لا يكون قلف العلم مكتبيا به فهو غير نافع لصاحبه لأن النصوص التي وردت في الحياة بتناء على العلم المراد به العلم النافع علم النافع وضابط العلم النافع هو الذي يتبعه صاحبه بالعمل لان العلم قد يوجد ولا يتبع بالعمل هذا لا يكون علم النافع بل يكون وبالا على صاحبه يكون حجه على صاحبه فليس الشأن فيه ان يحفظ ويعلم وانما الشأن فيه ان يعلم ويعمل لابد من الجمع بين الامرين فالعمل دون علم هذا الظلال وكذلك العلم دون العمل كذلك يكون ظلالا فلذلك لابد من الجمع بين الأمريك كما قال بحض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يمسد أكثر مما يصلح من علم الأصول وسماه الأصول من علم الأصول الأصول يعني القواعد التي يبنى عليها غيرها من علم الأصول يعني من فن الأصول المراد هنا فيها أصول أصول الفقه وأصول الفقه هو الميزان الذي يعتبر ميزانا للشريح فيحتاجه المفسر ويحتاجه المحلف ويحتاجه الفقيه وكل من تكلم في الشرح في السلسل الرحيين فهو بحاجة ماسة إلى هذا الفن وتثميته بأصول الفقه لأن أكثر ما يستعمله الفقهان فليست استثميه هنا من باب التقييم بمعنى أن المفسر لا يحتاج إلى هذه القواعد ان المحقق يحتل هذه القواعد وان من بحث في باب المعتقد فيحتاج الى هذا القول لا بل كل من سعى في العلم الشرعي ونظر في النصوص الوحييه او بحاجه الناس اليه هذا العلم فان هذا العلم مبناه على قواعد <تصفيق> بهذه القواعد يستنبط بها الناظر الاحكام الشرعيه من كتاب الله وسنه ولا شك ان الاحكام الشرعيه منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق ب أعان العباد والأول لا يسمى في الفقه لا لا يسمى في الصلاح الفقهي والثاني هو الذيعناه الرسوليون والفقهاء في الفقه نشرعوا فيه كتاب اللهم صل وسلم و رحمك الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سياة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إذا هائم الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ليحسن إلى يوم الدين وسلم تسليما هذه مقدمة ويسمى بقطبة الحادث سهر عجال العلم لهم يزمعون بين أمرأي بدأ بالبسملة والبدأ بحمدنا كل مصنف كل ناقل كل ناسخ ياتي بهذين الامرين هما مستحبان شرعا سنة بالله لكل من البسمله والحمدله وكلامه في هذه المسالتين على جهه التفصيل في دور الحديث في ولكن هي لكم على عدة شروح ذكرت فيها ما يتعلق بهذين الامرين ذكر المصنفون فقطه الحاجه وهي من السنن المطلقه ني تقدم خطيب او المعلم نحو ذلك في هذه الخطبه ولكن ليس فيها ونتوب اليه ان هي زاد باب ان نتعظ اما اريده يكون في الطول ويديره بعضه والشهيد ذلك هذه ليست لمحفوظ والله اعلم اما بعد هذه بكاله مختصره هذه هي رساله مختصره ما هي رساله لم يسميها مؤلفا من باب التواضع لان هذا الكتاب ليس ليس بكتاب من كتب أهل العلم إن لم هو أشهر ما يكون به الرسالة التي تبعث من شخص إلى شخص الآخر مكتصرة تعال من الاختصار قال الاختصار هو مقل لغه وكهور معناه لذي قلت الألفاظ وكالبدالة العالم عاني الكثيرة هذا يسمى اختصارا وجرت عادة أهل العلم على أن يجعل المكتصارات التي يعتنى بها وهذه تقول على ضربين من ما هو منثور ومن ما هو منظوم بمعنى ان العلم قد جعل في هذه المتصورات ما تشرح هذه المتصورات تعلق عليها وحش عليها لان تكون العنايه القضيه به التصورات يحفظها الطالب اهم سنه مما تصير من اجل الحفظ فبعض التصورات تفسر من اجل ان يحفظ وبعض التصورات قد اتصل من اجل ان يفهم وثاني في الكتاب الذي معنا فلا يحفظ ولما تحفظ منه التعاليم التقسيمات العامه ان الحب افضل نصا هذا ليس كتابا مما يحفظ انه ليس من المتون المختصره بل هو اشهر ما يكون باصل وشرح يذكر اصلا وهو الحد مثلا التعريف ثم يشرحه ببيان محترازات كل فرد ولفظ من افراد المفردات التعريف مختصره اي قل لفظها وكثر معناه في اصول الفقه لا في غيره من العلوم اما في للتفسير كتب المستفار على ذلك في اصول الحديث كذلك في النحو والصرف والبيانس كتبناها على وفق المناهج المقرر لسنه الثالثه الثانويه في المعاهد العلميه تسمى لها الاصول من علم الاصول هذا بناء على ان الكتاب عشان يكون بكتاب عصري يناسب الطلاب في هذا السن ما تحتاج على نوع معين من الصرف والنحو ويحاول ان شاء الله تعالى نقف مع ما ذكره المصنف وقلنا ان زيد بن سعد قال ان يصح لئن لا نتهي من, من ان كتاب ان شاء الله فعال اسال الله ان يجعل عملا خالصا لله نافعا لعباد الله ان بحباب الله اسال الله ان يجعل عملا خالصا لله نافعا لعباد الله, الله انه قريب مجيب ثم قدم المصنف رحمه الله تعالى بي اول ما اعتنى به في هذا العلم وهو بيان حقيقه اصول الحكم يا عرف ان العلم اسمه أصول الفقه إذا ما حقيقته ما تعليفه ما مراده تطهار الأصوليين في أصول الفقه يذكر الأصوليون في أول كتوبهم تعليف وهذا تعليف له نظرات يعني له نظرات ولذلك قال تعليف أصول الفقه وعرض باعتبارين لأن تلمة أصول الفقه هذا مركح تركيب إضافي تركيب إضافي وهو نسلة ثقيبية بين الثلاث تقضي انجراء الثاني أبدا حيث أن يكون الثاني مجروراً أبداً ويكون الأول على حسب العوامل الداخلة تعالى غلام الزيد غلام هذا مفرس والزيد مفرس أضفت الثاني إلى الأول من أجل الثقيب غلام لو أطلقته معرفة غلام زيد عم القالب لأقنه فلما أضفته قد غلام الزيد تقيد لذلك يقال مثلة تقييدية بين الاثنين توجب الجرار الثاني أبدا حيث أن يكون الثاني الذي هو زيد دائما يكون المجرور الثاني يجرور وأما الأول هو غلام يكون حسب العوامل داخلت على جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ورأيت غلام زيد الأول يتغير والثاني لا لا يتغير قصول الفقه هذا مركب تركيبه ظاهر وإذا كان مركبا تركيبا إضافيا هلئذن لا يمكن أن نعرف حقيقة المركب إلا بعد معرفة مفردين ولذلك قال هنا قصور الفقه يعرف باعتبارين يعني بنظري الأول باعتبار مفردين والثاني باعتبار كونه لقبا للفن هلئذن قبل أن يجعل لقبا للفن هو مركب تركيبا اضافيا فاعتبار مفرديه اي باعتبار كونه مركبا ترتيبا اضافيا من مضاف ومضاف اليه او حينئذ نكون مؤلفا من من جزئين ومعناه الاضافه هو ما يفهم من مفردين عند تقييد الاول اضافه لملك الثالث مفرد كما هو معلوم قد يقابل المثنى والجمع والزيد هذا مفرد إذا جعلتهم مقابلاً بالزيدان والزيدون لأن هذا مثنى والزيدون هذا جمع والزيد هذا مفرد إذن هذا مفرد يقابل الكثمية والجمع ترى طول فطم ابنه على اللغة كما سيأتي فزيد مفرد والزيدان مفنى يعني دل على ثنين والزيدون جمع يعني دل على ثلاثة فأكثر لكن هل المراد هنا ذا مفرديه مفرديه هذا تكنيه مفرد هل المراد به انه لا يقابل الجمع والتثنيه هو غلا وانما المراد به ما يقابل التركيب فكلمه غلام مفرد وكلمه زيد مفرد لانها تقابل غلام زيد غلام زيد هذا مركب يقابله ماذا قابل كلمه زيد ويقابله كذلك كلمة أولاً بوحدها هل إذن تقابلات يكون من باب تقابل المركب مع عدم المركب وصول الفقه هذا مركب من كلمتين الأولى كلمة وصول والثانية, والثانية كلمة فقه وصول هي الكلمة الأولى هذه لو نظرنا باعتبال المفرد المقابل للتسمية والجامعة هل هو مفرد أو لا؟ على سبيل المثال لماذا لان اصول جمع جمع عقر وليس مفرد عقر هو المفرد واصول هذا جمع اين اجي اذا قلنا نعرب اصول كف اعتبار مفرديه والمفرد هنا ليس المراد به ما يقابل التثنيه والجمع يعني كلمه اصول ليست مفرد وانما هي جمع لكن اطلق الافراد هنا في مقابله التركيب ومقابله التركيب هذا إذا باعتبار مفرديه من الإفراد المقابل للتركيب للإفراد المقابل للتسمية والجمعية حينيذن عندنا كلمتان كلمة أصول لابد أن نعرف المعنى منها لغة أو صلاحة وكلمة فقه أصول فقه فأصول له معنى في اللغة ومعنى في الصلاح وكلمة فقه التي المضاف إليه لها معنى في اللغة ومعنى فيه في الصلاح نريد أن نعرف المعنى في كل من هاته لغتها ولذلك قال باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه فالأصول جمع أصر فالأصول الذي هو المضاعف من كلمة أصول الفقه فالأصول الذي هو المضاعف من كلمة أصول فقه ما معناه في اللغة؟ فأنه في من حيث اللغة هو جمع مفرده أصر والاصل في اللغه ما يبنى عليه غيره ما اي شيء يبنى عليه غيره غير يبنى على غيره ف ومن ذلك اصل الجدار وهو اساس اصل الجدار الذي يبنى عليه البناء ان نقول هذا اصل وهذا فرع فاصل الجدار اساس الذي قام عليه البيت ذا هذه تسمى اصل لماذا لانه بني عليه غيره بني عليه غيره وهذا يكون في المحسوسات الشيء المدرك بالحس بالبصر وكذلك يكون البناء عقلي بمعنى انه يبنى الشيء على الشيء ولا يدرك بالحس كبناء الحكم على دليل فتقول هذا البيت هذا المسجد قائم على اساس على امر مدرك بالحس وان كنت لا ترى الاثاث وانما تعلمه علما يقينيا كذلك تقول وجوه الصلاة هذا حكم مبني على قولي تعالى وأقيم الصلاة هذا ليس مدركا بالحث وإنما مدرك بالعقل يعني يتعلق بالمعاني إذن ما إذن موطول بمعنى الذي يشمل نوعي أولا بناء عقلي معنو كارتناء الحكم على دليل ثاليا بناء حثي كارتناء الحكم على دليل انزيدا على اساس واضح على كلام لا يبنى عليه غيره ما اي شيء محسوس او معقول كبناء الحكم على دليل ومن ذلك اي المحسوس اضرب جدارا واساسه واضرب شجره لديه تفرع منه اقانها قال الله تعالى الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه وجبل كهزله فهي يهدي اضربها ثالثا وفرعها بالتمام إذن الشجرة لها أصل ولها فرع أصلها تاسفة من جدوع وما يقوم على تلك الجدوع هذا يسمى أساس الفروع التي تكون خارجة عن الشجرة هذه تسمى فروع مبنية على الأرض إذن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره قد يكون هذا الشيء محسوسا وقد يكون معهولا والذي معنا هنا في أطول الفقر شيء المعفول لا المحسوس لا دخل لنا في البيوت والأساس الشجر ونحن وإنما نبحث في ماذا؟ نبحث في الحكم ومدى بنائه على الدليل وأما في الاصلاح أصر تركه المطلث أما الأصر في الاصلاح فله أربعة مطلقات عند الأطوليين يطلق الأصر ويراد به الدليل يطلق الأصر ويراد به الدليل اي قال الاصولي في تحريم الميت الكتاب والسنه والاجماع اي دليل ذلك الكتاب والسنه والاجماع الاصل في وجوب الصلاه فين الكتاب والسنه والاجماع لذلك نقول المراد بالاصل هنا دليل يعني في كلام الفقهاء هذا يمر مع التكفيل والاصل تحريم هذا والاصل يعني دليل الذي بني عليه هذا الحكم هو الكتابه والسنده والاجماع النوع الثاني والافاق الثاني يطلق الاصل ويراد به قاعده كليه ومستمره قاعده مستمره يقول مثلا العصر في الفاعل الرفع هذا العصر في الفاعل الرفع اي قاعده مستمره المصاحبه عند المتكلم انه اذا جاء الفاعل رفعا كذلك يطلق الاصل الرابع الثالث على الراجح فقول من اقرب الكلام الحقيقه دون المجاز الهيد الكلام يحتمل يحتمل انه حقيقه ويحتمل انه مجاز اذا سمعت كلاما فليس هذا يحتمل انه مجاز لكن الاصل الذي تحمل عليه الكلام هو او الحقيقه الهيد تردد بين امرين فتحمله على الراجح عندك وهو انه حقيقه الرابع صوره المقياس عليها وهذا سيأتي في به اذا نقول اذا الاصطلاح يطلق على اربعه المعاني الدليل القاعده المستمره الراجح المقيص عليه المقيص على الخمر في تعالي النبي فالخمر يعتبر اصلا والنبي توفرت فيه في باب القياس وركن من اركان القياس اينا للمراد هنا في هذا المقام اي من الاصطلاقات الاربع انسب أصول الفقه يعني أدلة الفقه إذن الصلاح الأول أنسب من حيث المعنى هنا بيه قولنا أصول الفقه أصول الفقه يعني أدلة الفقه فأصول الفقه أدلة الفقه يعني العقل هو, هو الدليل عقل هو الدليل ثم انتقر إلى بيان مضاق اليه هو المفرد الثاني هو الفقه قال وَالْفِقْهُ أَلْفَهُمُ أَلْفِقْهُ أَلْفَهُمُ, الفهم, الفهم الف يعني فهم غرض المتكلم من كلامه ويطلق الفقه في لسان العرب ويراد به الادراك ادراك بمعنى الهداء او فهم غرض المتكلم من كلامه فهمت كلامك اي ادركت معنى كلامك فهمت كلامك اي ادركت معنى كلامي ومنه قول تعالى واحلوا العقل من لسان يفهوا قولي يفهوا اي يفهموا قولي يفهموا قولي ولا في لا تفقهون تسريح يعني لا تفهمون تفقهون بمعنى ومعنى الفهم قالوا فقهنا وفقهها وفقهها هذا معنى السرقه اذا هذا معناه في في اللغه واما الصلاح عن رحمه المصنف قوله معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها تحصليه معرفه واحكام شرعيه وعمليه يعاد التيها تفصيليا وهذا كله قيد له احترام المعرفه على الاصح انها مرادف للعلم بمعنى العلم والمراد بالعلم هو ادراك المعنى علم هو ادراك المعنى هذا العقليه ادراك المعنى بمعنى ان يصل الانسان لنفسه اذا فهم المراد من الكلام من إذن إذا وصل إلى الفهم بتمامه يسمى ماذا؟ يسمى إدراكه لذلك يعرف الإدراك بأنه وصول النفس إلى المعنى بتمامه إذن معرفة مراد به العلم وإذن أطلق معرفة بدلاً عن العلم لمشاعة عند كثير من المتأخرين بأن العلم يراد به اليقين قطع والمعرفة يراد به الظلم ومعلوم ان الاحكام الفقهيه على نوعين على نوعين منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني قطعي بمعنى لا خلاف لا يحتمل تردد فيه وجوب الصلوات الخمس مثلا وجوب صلاه الفجر ووجوب صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه احكام شرعيه لا شك لكنها قطعيه بمعنى يستوي فيها علم الخاص والعام الخاص يعني العلماء والعوام يشتركون في هذا الحكم فالكل يعرف بان الصلوات الخمس واجبه والكل يعرف بان صوم رمضان واجب لان الزكاه واجب ولان الحج واجب وعمل مره والكل يعرف حرمه الزنا حرمه الغبا ووجوب الوالدين كل يعرف هل نقول هذه الاحكام سواء في علمها العام وخاص فلا فرق بين العالم والعامي طالب العلم في ادراك هذه الاحكام هل هذا النوع يسمى فقه ام لا هذا محل نزاع بين اهل العلم والصحيح انه يسمى فقه انه يسمى فقه النوع الثاني وهو ما وقع فيه نزاع بين اهل العلم هذه ينفرد بعلمه القاء دون عام فالمسائل الخلافيه التي وقع فيها نزاع بين اهل العلم فوجب قرائت الفاتحه مثلا هذا قد ديون لا قدس محل نزاع بين اهل الفقه يرجح الوجوب انها ركن ولا يرجح لها سنة يرى انها سنه وبعضهم يراها لا تشرع اذا قرئ ما هذا الخلاف ومعرفه مواقف الخلاف لا يذكر العام انما الخاص به العذ هذا قطعا تسمى تسمى فقها هو داخل في مفهوم الفقه بعض الاصوليين حصر الفقه في النوع الثاني واخرج الاول والصحيح ان الفقه يشمل النوعين الاحكام القطعيه والاحكام الظنيه وبذلك اعبر من عبر في تعليقه فقال انه معرفه لان المعرفه يشمل نطويراد بها العلم والظن العلم والظن لذلك قال الشيخ ولف المراد بقولنا معرفه العلم والظن لان ان الاحكام الفعليه قد يكون يقينيه يعني فبعضه علم وقد يكون ظني يعني بعضه ظن على ما يجب أن نقول الحكم الفقهي على مرتبتين قطعين يقيني لا ارتياب فيه لا ترد ولا بحث فيه لذلك لا تجد من أهل علم من يقول سأبحث مثلا في وجوب صلاة المجم هذا ليس قابل للبحث هل يجب الصوم رمضان او لا يجب لا تجد صالج علم في الليلة عندي بحث مثلا في وجوب الصوم لماذا؟ هذا مدرس معلوم من الجيد الضرورة لا يحتاج إلى تقريح ولا يحتاج إلى إقامة دليلة هل نقول هذه مسائل قطعيه وقع الاتفاق عليها واشترك في علمها العام والخاص فهي قطعيه يقينيه وتسمى ثقلا على الصحيح تسمى ثقلا على الصحيح وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه فالعلم فتقوى علم مما واما, وإما اذا معنى معرفة. معرفه الاحكام الشرعيه معرفه الاحكام الشرعيه احكام ضمن الحكم ياتي تعريف اقسام وقوله الشرعيه نسبه الى الشرع بمعنى ان الاحكام لا تسمى فقهن الا اذا كانت مأخوذه من الشرع لانه لا حاكم إلا, الا الله عز وجل فاذا اردنا ان نلزم عباد الله بحكم فانما نلزمهم بما اوجبه الله تعالى بما اراده الله تعالى في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحكم الشرعي ما عداه لا يسمى حكم شرعي فقوله الشرعي هذا نسبة إلى الشرعي فالأحكام المتلقات من الشرعي كالوجوب والتحريم فذلك الندل والكراهة والإباحة سكافون تمثيلية لا سفطائية يعني أراد أن يمثل فقط فخرج به بهذا القيد إذن الأحكام الشرعي هذا قيد قيد قيد الاستفاد منه امران اولا ادخال وثانيا اخراج ادخال بمعنى دخلت معنى جميع الاحكام الشرعيه لا يخرج عنها حكم من الاحكام البت ولذا قالوا الاحكام ال هناك تفيد الاطراء يعني كل حكم شرعي معرفه كل حكم شرعي هذا مراد عين اي ان يكون هنا التعليف جامع من حيث ادخال الاحكام الشرعيه كلها في الحد وخرج عنه ما ليس بشرط فيما اذا كان الحكم عقدي او كان سلاحيا او كان عامدا ولذلك قال هنا الشيخ رحمه الله فخرج به اي بهذا القيد الاحكام العقديه يعني التي يكون مصدرها العقد الذي يكون ابتداء مصدرها العقد ثم احكام متلقه من العقد وليست من من الشرط كما عرفت ان الكل اكبر من الجزء بمعنى انه اعظم الكل يعني المركب من أجزاء لا شك أنه أعظم من الجزء السؤال هذا لن أكبر مثلا كل مركب من أجزاء لا شك أنه أعظم من هذا العموذ هل هذا تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل ولأنه أمر فطري عقلي فقدر العقل الذي يريد أن يقرج بأن القل عظم من الجزء لا يقية قوله تعالى ولا أن ف glطر 그 واحد أن الكل أعظم من الأس لا. loro لماذا ؟ لأن هذا الحكم عقلي لأن هذا الحكم عقلي ومصدره العقل عينيد لا يحتقر الى اقامه التليد اذا كل حادث لا بد له من محدث كل حادث كل فعل لا بد له من من من محدث يعني من فاعل له لا يمكن ان يوجد قيام بلا قائم ولا فعل بلا فاعل هذا قطعا عينيد نقول هذا الذي دل عليه هو العقل وليته الشرط والاحكام العاديه يعني خرجت بقوله الاحكام الشرعيه الاحكام العاديه المنسوبه الى العاده يعني التي صورت من جهه التجاره اما احكام ماقوله من التجار هذه ليست متلقاتا من من الشرع ولكن العلم بها ليس النفق كما ان العلم بالاحكام العقليه لا يسمى فقه كما معرفه نزول الطل في الليله الشاتيه اذا كان الجو صحوا الطل الذي هو الندى له وقته محدد الايذن اذا عرف بان هذا الطل بان الليله الشافيه سيكون في فضيحه يومها وجود الطل قول هذا المعروف بالعاده ترى السحب قد تراكمت في الاخير فيقع في نفسك ان المطر قادم هذا حال قد يتخلف لكن العاده والغالب انه اذا وجد هذا الصحاب هذه الهيئه نزل المطر هذا حال العلم بهذا الحكم تقول هذا ليس ليس بحقهم اذالك فرضه الصلاحيه فنزيد على ما ذكره الشيخ الصلاحيه التي صرح عليها العلم كالفاعل مرفوع ميم منصوب لدينا قران الاحكام العرفيه صلاحيه وهي العلم بها لو تسمى العلم ثقه اذا معرفه الاحكام الشرعيه معرفه الاحكام الشرعيه فرج به معرفه الاحكام العقليه فلا تسمى ثقه وخرج به معرفه الاحكام العاديه فلا تتم ثقه وخرج به معرفه الاحكام الصناعيه فلا تتم ثقه الاحكام الشرعيه نوعان منها ما يتعلق بالعلم او المعتقد ومنها ما يتعلق بكيفيه عمل اي النوعين هو الثقه عند الفقهاء يقرون حكم الشرعي المتعلق بافعال العباد يعني بالزواج هذا اخر شيء لذلك قال العملي يعني المنسوب الى الى العمل يقابلها ماذا يقابله الاعتقادي توحيد الله عز وجل ومعرفه الاسماء والصفات ادلاله وهذا كله ليس مقتقاً في الاصلاح وانما يقتصد الحد او يقتصر ب معرفه الاحكام الشرعيه العمليه يعني المتعلقه بالعمل يعني كفعل الصلاه الصوم الزكاء الحجر ونحو جاء الزكاء والمراد بقوله عملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والذكاء فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد لتوحيد الله ومعرفة أسمائه والصفاته فلو يسمى ذلك الثقه بالصلاح وإن كان في الشرح يسمى فقها لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليرد الله به خيرا لفقهه في الدين فقهه ليس من ربه فقه الصلاح وإنما المراد به الفقه الشرعي ونفكر ان الشرع متعلق بي العلم والعمل العلم الذي هو الاعتقاد والحمل الذي هو بالظاهر فهو بادلتها التفصيليه لهذه التي تفصيل يعني معرفه بسبب الادله بسبب ادله لماذا لان كما معرفه لا تكون بسبب الادله المقلد يعلم ان الوثره سنة. وان اقرا الفاتحه في الصلاه ركع ويعلم انه يجلب بين سجدتين ويعلم انه يصل الى اخره عنده احكام وهذه الاحكام ضمنيه ويثق بها بالتفاه هنيل علمه بهذه الاحكام من اين جاء من اين توصل الى هذا العلم اقول التوصل الى هذه الاحكام له طريقات اما ان يعرف من جهه الدليل الشرعي ويعرف دون هذا الحكم مبنيا على هذا الدليل وهذا خاص بالفقهاء بمعنى انه يكون مستهديلا النوع الثاني ان يكون تابعا لغيره اسمع علي فيقول الوتر والسنه فيقول مثله ادرس السنه عين يجب نقول هو عالم بحكم الشرح ولكن طريق العلم هنا لم يحصل عن طريق الادله التفصيليه وانما اخذه تقليدا الثاني ده يسمى فقيه لو عالم ما علم لو يسمى فقيه وانما هو مقلد ولذلك قال بأدلتها يعني معرفة الأحكام الشرعية بسبب الأدلة هذه الأحكام ليست مأخوذة إلا من الأدلة ولا يمكن أن يأخذها من الأدلة إلا إذا كانوا مستهدين بمعنى أنه يعرف ما الرابط بين الفقهان ووجليله أو ما يسمى به بطرق الاسنباح بأدلتها التفصيلية تفصيلية ذليل عند الفقهان وعاد ذليل إثمالي ودليل تفصيلي الدليل الاجمالي هو الذي لا يفيد مساله جزئيه كلي يعني كما نقول الامر بالوجوب الامر للوجوب هذا اصل اقول هذه قاعده كليه تثبت بها ما لا يحصى من الاحكام الشرعيه فالاصل فيه الامر يعني مطلق الامر انه يفيد الوجوب يفيد الوجوب فيدخل تحت هواه الذكاء واقيم الصلاه الى اخره فكل امر في الشريعه كتاب والسنه يدخل تحت هذه القاعده لكن هل نفهم امر بالصرام هذه القاعده نقيل الامر للوجوب هل نفهم منه من هذه القاعده ان الصلاه واجبه لا لماذا لانه لم يتطرق الى ذكر الصلاه وانما ذكر قاعده عامه وهي دليل تثبت بها ما لا يحكم من من الاحكام يقال الامر للوجوب والنهي بالتحديد والعام حجه يعني في افراده والقياس حجه الى اخره حينئذ نقول هذه قواعد تثبت بها احكام شرعيه وهو فقه لكن الجديد هنا يسمى دليلا اجماليا لانه لم يعين حكم لم يعين عملا يتعلق بفعل مكلف بمعنى انه لم يتعرض فيه بذل ذكر الصلاه ولا الزكاه ولا الصيام ولا حج ولا فرد ولا فلا تن ولا غيرها والنوع الثاني دليل التفصيل وهو ما كان متعلقه خاصا يعني مختص بمساله معينه تقول الصلاه واجب لماذا قال لي اقيم الصلاه وهنا فرق قالوا اقيم الصلاه اذا سلم الصلاه اما الامر الوجودي نسمي الصلاه اين اذا نقول اقيم الصلاه هذا دليل تفصيل خاص لان الامر هنا عقيم متعلق بشيء معين خاص وهو الصلاه ات الذكر نقول هنا تعلق بي شيء معين وهو الذكاء كتب عليكم الصيام يعني فرض اين ذكر الصيام هنا سمي فما ذكر في الدليل من فعل مكلف الذي هو مامور به يتم الدليل تفصيليا وما لم يذكر كقولنا الاضر للوجوب والنهي للتحريم والعام حجه والقياس حجه الذي يقول هذا الأدلة عامة يعني لم تتعرض لتفاصيل ما يتعلق به بفعل المكلف إذن قوله بأدلة التنصرية خرج به الأدلة الإشمالية لأننا نبحث لماذا؟ في تعريف الفقه فالفقه يتعلق بكل مسألة مسألة جزئية يثبت الصلاة وحكمه يثبت الزكاة وتفاصيله وحكمه يتعلق به الصيام وما يترتب عليه من فعل وأحكام نحو ذلك يتعلق بالحذف افعال المتلفين التي هي من صنف من صنف الذكاه والحجيه التي يبحث فيها الفقهاء ولذلك موضوع الفقه هو افعال المتلفين افعال العباده اين اجد فعل المكلف من حيث اثبات الاحكام الشرعيه له قل هو الذي يبحث فيه الفقهاء واما طرق اثبات هذه الاحكام الشرعيه هي التي بحث فيها الصولي تم فرق بين الاصولي وبين الفقيه الاصول يبعث في طرق اثبات الاحكام الشرعيه طريق الموقت الى الحكم الشرعي والفقيه ياخذ هذه الادله ويطبقها وينزلها على افعال العباد فينتج هنيل الاحكام الشرعيه على كل المراد بقولنا بالادله التفصيليه ادله الفقه المقرونه بمسائل الفقه التفصيليه فخرج لي اصول الفقه لان البحثيين لما يكونوا في ادله الفقه الاجماليه وخرج المقلد اذا بهذا القيد خرج اضراء وقوله بالادله التفصيليه خرج به اضراء اول اصول الحكم لانه ادله الاجماليه وخرج الامر الثاني وهو المقلد لان معرفته الاحكام الشرعيه ليست بسبب الادله التفصيليه ليست في سبب ادله التفصيليه قوله بالادله الباهنه السببيه لمعرفته احكام الشرعيه لأدلتها جر مجروم تعالى في قول معرفة فأنه قالك معرفة ما سببها من أين أخذها من أين حصلها هل كل معرفة تسمى فقها نجاوب لها وإن الإنسان يصنع نور على الضرب ويحفظ أحكام كثيرة جدا ثم يبثبهم لا يدرون أن يبثبهم لكن العلم الذي حصل عنده من العلم الأحكام الشرعية لا يصيوه فقيها لأنه لا يدري ما أخذ العلم في ذلك حكم الشرعية إذاً معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الترطليف هو معنى الفقه في الصلاح الفقهار معرفة الأحكام الشرعية نت hombre أن الأحكام هنا مراد بها جميع الأحكام ولذلك أعبر بعضهم معرفة الحكام الشرعية أي تضيق لجميع الأحكام الشرعية إن هي دعم جثة هل المراد هنا تضيق لجميع الأحكام الشرعية بأن يكون الفقه لا يكون الفقيه فقيه اذا اذا كان مستحضرا للاحكام الشرعيه بادلتها بمعنى انه لو علم فريعه كلها بادلتها التفصيليه ولم يعلم حكما واحدا بدليل افتترض ان يكون فقيها الجواب لا وانما المراد بجميع الاحكام الشرعيه ان يكون بعضها مستحضرا عنده لو سئل عنه لقال الحكم كذا لقوله تعالى كذا محكوم وقد يسأل عن بعض الأحكام الشرعية فيقول أمهلني أبحث هل قوله أمهلني أبحث أخرجه وأن كونه فقياً الجاوب لا حينيذ نقول المراد من معرفة معرفة الأحكام الشرعية الصلاحية والعلم بالصلاحة فيما قد ذهب يعني المراد أن يكون أكثر الفقه مستحضراً عنده وبعضه قد يلحث وينظر فيه لذلك ما من إمام الحنة اذي الا قص الى ان مساء قال الله اعلى قل ا هذا من علمي اقول لا ادري والله اعلم هذا من علمي لماذا لانه قال الله اعلم حيث انه لم يستحضر حكم الشرع ولكنه لو ترك لنفسه بحث ونظر في الادله والصراي لوصل الى الحكم الشرعي اذا معرفه الاحكام الشرعيه مراد بها الصلاحي بمعنى نكون صالحا لأن يعلم جميع الأحسام الشرعي إما بالفعل وإما بالقوة على التعديل الوصولي إما بالفعل لأن تكون مستحضر عنده وإما بالقوة بمعنى أنها غير موجودة الآن لكنه لو بحث ونظر يتمثل من وصول إلى أحسام الشرعي الثاني التعريف الثاني لأطول الفيض باعتبار كوله لقبا لهذا الفن المعين معنى الأول بالنظر إلى مقردين قول وقت اقل اهل العلم هذا المركب الاضافي فننكر ننكر من كونه مضافا اضافيا الى جعله علما هنئ ان صار اصول الفقه كزيد كزيد لا يوجد عندنا مضاف ومضاف انما المضاف مضاف لابعاد اخر واما الان فهو مفرد فهو فهو مفرد ما تعريفه قال فيعرب بانه علم يبحث عن ادله الثقل الماليه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستقبل ثلاث افكار هذا العلم قائم على ثلاثه <تصفيق> علم اذا خرج الجاهل خرج الجاهل الذي لا يكون من اهل العلم او جاهل اما جاهلا جاهلا بسيطا واما جاهلا مفرطا <تصفيق> الهيل الذي لا يكون الجاهل وصوليا لفقهه هذه الأرسان الثلاثة يبحث عن ما هذا العلم علم عرافنا مراد به إطراف المعاني إطراف معاني عن أدلة الفقه الإجمالية يعني بحثه عن أدلة الفقه أدلة جمع دليل أدلة جمع دليل ودليل فعيل بمعنى فاعل بمعنى فاعل مأفوذ من دلالة وهي الإرشاء كأنه قال لك الدليل هو المرشد هو الموجب واما في الاصطلاح فهو ما اوصل الى علم او ظن لا اوصل الى علم او او ظن او عليكم مشهور انه في نوعه صعوبه اذا ان ادله الفقه ادله جمع دليل جمع دليل ودليل بمعنى سعيد بمعنى فاعل للدلاله وهي وهي الارشاد واما في الاصطلاح فالدليل ما أدى أو ما أوصل أو ما وصل إلى علم أو ظلم إن كان مشهور وما يمكن الوصول بصحيح النظر فيه إلى مقلوب الخبر لكن هذا يترك إلى ما ذكرنا أدلة الفقه أدلة الفقه الإجمالية عرفنا أدلة الفقه نوعا تفصيلية وإجمالية هنا أراد أن يعرف حصول الفقه فماذا فعل؟ قيد أدلة الفقه بكونها إجماليا احترازا عن الفقه وهنا قال بأدلتها التفصيلية قيد الأدلة بالتفصيلية احترازاً عن الاصر إذن فرق بين الفقوى والاصر فرق بين الفقوى والاصر فالفقين يرحث في أفعال المكذفين أفعال العبادة من حيث ماذا؟ لا يصنصها من حيث كونها جميلة أو طوية أو لفظة لا وإنما يرحث فيها بالنظر إلى هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي محرمة؟ هل هي مفروهة؟ هل هي مباحة؟ فما من فعل يصدر عن المكلف إلا وله فكم شعر أنت عبد لله؟ فمحال الفعل عند العبد إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارف العرض الثلاثة أنت إذا رفع شيء لابد أن يكون واحد من هذه الثلاثة إما باعتقاد ومحل القلب وإما باللسان وقول وإما بالجوارف العرض كل واحد من هذه الثلاث يتعلق به الأحكام التذيackerية القربية فالاعتقاض منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو محرم ومنه ما هو م ذاته القلب فاعتقاض وحدانية الله عز وجل واجب سوء الظلم هذا أمر قلبي محرم حسد حصف هذا أعمال قلبية وماذا محرم إذن الاعتقاض منه ما هو واجب ومنه ما هو واجب مذنون مندوب منه ما محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح من الذي يبين هذا عن ذاك الفقيه فيقول فعل القلب الذي هو كذا وكذا حكمه الوجوب فعل القلب الذي هو كذا وكذا فعله التحريم كذلك القلب الثاني منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ولا محل للنزاع وذكرنا الله حرمه تعالى ان انه ليس فيه مباح لانه اذا كان اشتغل بالمباح عين يريد يؤثر عليه يكون مكروها فيكون في مؤداه الى الكراهه على كل المشهوره من الاحكام الخمسه تعلق به لذلك العمل بالجوارح والاعضاء عين هذه المحله ثلاثه وهذه الاحكام الخمسه خمسه في ثلاثه خمسه ثاني ولذلك تقول يقي رحمه تعالى وتدور رحى العبودية على خمسة عشرة سطاعر منكملها كمل العبودية يعني بمعنى أنه أتى على المشهد فيعرف ما هو الذي واجب ومعتقاد ما هو الذي يحرق ويطرق في الآخرين إذن قول عن أدلة الفقه الإجمالية بإجمالية احتراسا عن أدلة الفقه التفصيلية فإنها هي الشفر وكيفية الاستفادة منها هذا الرسم الثالث كيفية الاستفادة منها هنا قام الشكل الجزء الأول فمراد بقولنا الإجمالية يعني غير المعينة غير المعينة القواعد العامة وقوله الأدلة أدلة الفقه دلة الفقه من حيث الاتفاق والاختلاف على قصنين منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه متفق عليه أربعة كتاب والسنة والإجماع وقه وكيف اجماع كذا البحري غير مصداق اني نقول تثبت الاحكام بالكتاب لا شك في هذا لانه كلام الله وتثبت الاحكام الشرعيه بالسنه لا واحي ولا تثبت بالاجماع او تثبت بالقياس الادله المختلف فيها لا وقع فيه نزاع بين العلماء هل أل تثبت الاحكام بها او لا كقول الصحابه انه حجه ام لا في خلاف من مرجح انه حجه ومن مرجح ليس حجه شرعا من قبلنا هل هو حجة أم لا؟ فمنهم مرافع حينهم حجة ومنهم من؟ خالق إذن بعض الأدلة المطارح المرسلة مثلا إنه قل هذه الأدلة مختلفوا فيه إذن ليس كل دليل فتحي إجمالي يكون مجمعا عادا بل منه ما هو متفق عليه وهي الأربعة ومنه ما هو مختلف فيه وهي معادا تشارع من قبلنا وحجية قول الصحابي ونحيها وقوله مواعدا عامة يعني بها أكل دي قواعد عامة يعني بها أكل دي وهذه القواعد العامة مبنىها على المتفق عليه والمختلفين بمعنى أن من رجع بأن قول الطحابي حج صرق قائد عسى قول الطحابي حج إذن صرق دليل لكن ما هو قول الطحابي هذا النظر فيه من حيث الأفراد التغطيط نظر الفقيل والأصول يبحث هل قول الصحابي حج أم لا فيبرد لك هذه القاعدة عامة ثم أنت تصدقه كما, كما تشاء حينئذ هذه مختلف فيها ومن القواعد ما هو متفق عليه الأمر الوجود يحكى خلاف عند المتأخرين وصح أنه يجمع الصحاب على نالهم يدون تحريق النهي للتحريق يحكى خلاف عند المتأخرين وصح أنه يجمع الصحاب النال للتحريق هل يقول هذا متفق عليه قول القواعد العامة يشمل النوع مثل قولهم الامر للوجوب يعني مطلق الامر للوجوب ثابت بحسبه في محله والنهي للتحريم يعني مطلق النهي يفيد التحريم فاذا نهى الله تعالى عن شيء فانه على التحريم والصحه تقتضي النفوق يعني الثمره المفروض المراد به الثمره فخرج بين ادله التفصيليه فلا تذكر في اصول الفقه على سبيل التمثيل لقاعده فقال فيكون الاصول مقتضى الامر أو المطلق الامر بالوجوب كقوله تعالى يقيم الصلاه فذكره لقوله يقيم الصلاه ليس عقلا وانما اراد ان يمثل القاعد فذكره للدليل التفصيلي ده من باب التعليل وانما من باب التمثيل للقاعد والعصر عنده انه يبحث في مطلق الامر هل هو الوجوب او لا لان ثم خلاف عند العلماء الاخيرين فبحث الاصولي في تاسيس القاعده ويمثل لك بدليل تفصيلي من اجل ايضاح القاعده يقول لك أقيم الصلاة هذا مثال لأي شيء بقاعدة مطلق الأمر للوزود لا تقرب الغنة هذا تحرير لا تأكل الرذع هذا تحرير مثال لقولنا في قاعدة عامة مطلق النبي يفيد يزيد التحريف إذن الأدلة التفصيلية إذا مرت بك في كتب العصول ليس البحث فيها إلا من ذهة التبعية وهو إضاء القاعدة بمثاله ولذلك يقال المشاهد أو المثال هو جزئي يذكر لإغاحة قاعدة جزئي يذكر لإغاحة قاعدة والمراض في قولناه هو ركم الثالث كيفية الاستفادة منها يعني استفادة الأحكام الشرعية من هذه الأدلة الشرعية يعني طرق الاستنباع طرق الاستنباع فيبين لك الأصول القاعدة ثم يبين لك كيف يبين لك استنبط الحكم من هذه القاعده ثم امر اخر وهو قد يحكم نوع تعارض بين بعض القواعد يبين لك كيفيه الجمع بين هذه القواعد لان ياتي في حكم خاص وهي طبقه من عام يكون الحكم الخاص مطابقا لما دل عليه النص فيقول لك الاصولي قد وقع نوع تعارض بين الدليلين لكن عندنا طاحدة وهو أنه إذا تعارض عاما أخاط إن إذن يحمل العام على تخصيص الصورة بانفرادها عن الحكم الذي ترتب على العام إن إذن نكرز هذه الصورة صورة الصاد ويبقى العام على باقي دالا على باقي أخاطه فيبين لك طريقة التعامل مع التعارض بين العام والصاد والمطلق والمقيد وكذلك إذا وقع تعارض بين ناحث ومنسوف والامر والعطف فيه انه للوجود مع قليل من الصارف الحجج هن ايضا طرق الاستنباط يعني نولد بها عند التعامل بين قواعد اصولي لقاعده اصولي فيها تصنع اي علمت كيف يستفيد الاحكام من ادلتها بدراسه احكام الالفاظ ودلالاتها دلالات الالفاظ هذا من عم ما انظروا في كتب النصوص غير الامر والنهي والعاد والخاص والمطلق والمقيد كله النظر والظاهر والمجمل والمؤول والنص كل هذا يسمى دلالات الألفاظ وركنها الأساس الذي تعتمد عليه هو لسان العرق لسان لسان العرق ولذلك هذا الفن قائم على لذن العرق من تشبع باللغة تطع أن ينجح فيه هذا العلم وإن كان ضعيفا هنا تكون ضعيفا هنا بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها ودلالاتها من عمومن وخصوص واطلاقه تقيد نفسه وذكر المسائل المفصله في كل باب وحده فانه باضراكه يستفيد من ادله الفقه احكامها وكذلك شروط الاستدلال القياسي والمراد بقولنا وحال المستفيد اي ما عرفت حال المستفيد المستفيد هنا بالطالب اي طالب الحكم من الدليل طالب الحكم من من الدليل ولاشك ان الذي يطلب الحكم من الدليل يعني مرابط بين الدليل والحكم الربط بين الدليل والحكم وهما يسمى بمآخذ الاحكام الشرعيه هذا لا يدركه الا المستنبط واما المقلد لا يعرف ان قوله تعالى اقيموا الصلاه ادليس في وجوب الصلاه لا طبعا ليس في وجوب الصلاه لا نتقبل الوجوب كذلك اقيموا الصلاه نحن نقول هذا دليل بل على ماذا على وجوب الصلاه وجوب الصلاه هذا اللفظ ماذا جاء في اللفظ كيف اخذنا الوجوب اكوني هي امر والاقيم امر عندنا قاعده وهي منطق الامر القضيه الوجوب اذا الصلاه واجبه لان الله تعالى امر بها هنا كذلك من جهه العموم اقول مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم نقر فتحدث بها فتح فتح. صلاه هنا ده صلاه لا فعل علاقه النفي له ينصب على حقائق اذا الصلاه باطل لا تصح الا بقراءه الفاتحه دل هذا التركيب لا صلاه لقول نكر السياق النفي دل على بطلان الصلاه اذا لم تقرا متى تقطل العباده بثوات شيء من اجزاء اذا كان ركنا فيها اذا كان ركنا فيها ثم لا صلاه هل تدخل صلاه الجنازه اولى تدخل اولى تقول صلاه هذا نكره في سياق النص فيعم هو من صيغ العموم يريد يشمل ما لا صلاه ذات الوقوع والسجود والصلاه ليست كذلك اين يريد انتقل في صلاه الجناز فذالك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا هذا نزاعنا هل يشترط الوضوء لصلاه الجنازه اولا حل النزاع تقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم صلاه هذا نكره في سياق النسيس عينيزاً يعمل فيشمل النوعين إذن حال المستفيد المراد به المستفيد طالب حكم الدليل وهو المجتهد ثم يمستفيداً لأنه يستفيد بنفس الأحسان من أدلته من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفضحي كذلك مقابله وهو المقلب يبحث في أصوله لكنه سبعاً لا قصة يعني سياتي فصله في التقليد لان نحن نقول شروط الحال المستفيد والمراد من المستفيد فذكرنا ثلاثه اركان في حقيقه قول الفقه لماذا نبحث المقلد لانه فرع عن المستفيد اذ لا يمكن ان يفهم المجتهد الا بمعرفه مقبليه فيبحث الاصوليون في المقلد والتقليد وما حكمه ونحو ذلك اذا اشتمل هذا الحد على ثلاثه اركان هي مبحث الاصوليين اولا ادينه الفقه الماليه عن احوالها المتعلقه بها وكيفيه الاستفاده منها يعني عند التعارف وفهم دلالات الالفاظ احكامها كذلك حال المستفيد يعني المستفيد الذي حق له ان يستنبط من من الشريعه هذا التعريف هو المشهور عند اهل العلم <تصفيق> وبعضه عرفه اصولا الفقه بانه القواعد التي يتوصل بها الى انطباق الاحكام الشرعيه الفرعيه وهذا اوضح القواعد التي يتوصل بها يعني بواسطتها الى انطباق الاحكام الشرعيه الفرعيه هذه وظيفه الوصول انه يستنبط احكام الشرعيه من ادلتها فينظر في الكتاب وينظر في السنه ثم القواعد التي يقرر هذه القواعد ثم ان كان فقيها فيطبق هذا القواعد ويستثمت الأحكام الشرعية المتعلقة ب أفعال الأيضاء فنظر الأصول في ودوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية كتاب هذا دليل سمعي كل وله أنوان كتاب قرآن دليل لكن له أنوان منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي ثم دلالة الألقاء ومنه ما هو عام ومنه ما هو قاب ومنه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيم ومنه ما هو ناسف ومنه ما هو منسف منذ دليل واحد اجتمل على أحوال متعددة أن يجب أن يبحث العطول في أصل الدليل في إثباته لمن كان منكرا ثم في أحواله لأنه ليس على مرتبة واحدة فالقرآن كلام الله عن السفر وهو بذسان العربي المبين إذن ومن كلام العرب التنوع منه ما هو أمر قم يا زيت منه لا تقم نهي منه ما هو عام منه ما هو خاط حليز هذه تسمى أنواعا للدليل الكل الكل ما هو ما هو القرآن هنا له أنواع منه ما هو أمر منه ما هو نهي منه ما هو عام خاطل أخير فيبحث الأصول في النوعي في أصل الدليل وإثباته وفي أنواعه والأحوال المتعلقة به هل الامر حقيقته اولا ما حقيقته متى نقول هذا امر وهذا ليس بامر لا بد له من من لفظ يدل عليه حقيقه قم مثلا فمثات وكذلك النهي ما حقيقته ما الفرق بينه وبين الامر هل له الفاظ الالفاظ الداله عليه وهذا لا بد من من بحث فكما ترى أن الامر والعام الخاص كلما بحث لغويه بحث لغويه ذي الامر وجوه الاتزال في كتاب والدليل واحد والدليل واحد ثم قال الله سبحانه وتعالى قاعده اصول الفقه ان اصول الفقه علم جليل جليل القدر علم دليل قدر بالغ الاهميه غزير الفاد او علم صاعي يبنى عليه لما ذكرنا المثال السابق بمعنى انه لا يقتصر فقط كما قد يظن البعض ان الفقه الفقه هو الذي يحتاج الى اصول الفقه وان العقدي قل لا تم احتمع قدير تم دلالات ليس كمثله شيء نكر بالسياق النسل لقاعدة وصوليه فيعم أي لذن يقول إذا تبادر الدين بأن آيات اكتفات يفهم منها المشابهة والمماثلة قل هذا ممتنع لماذا؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء عاد نكر بالسياق النسل إذن تم أحوال بالأدلة يطلبها العقل حينيذ سم أحكام شرعية تبحث فيه باب العقيدة ومستندها العدلة الإجمالية التي ذكر فيه حصول الفضل فإذا تم استمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أنسة سليمة حينيذ كل حكم شرعي لابد أن يكون مختبطاً بأرضها كل حكم شرعي لقيم هذا واجب هذا المحرم لابد من أن ينظر الناظر بكون هذا الحكم الفرعي له أصل قد اثبت به فإذا لم يعرف أينئذ لم يكن متقنن به لعلمه إذن الفائدة هي تمك من حصول قدرة قيمة يستطيع بها افراد الأحكام الشرعية من أدلتها على أسف سليم وبعضهم جعلها في أربعة أنماع التي فائدة موظفة أصول الاستدلاج ثانيا ضيانا الوجه الصحيح للاستدلاج ثالثا دخول النوازل لا يمكن ان استعاله في النوازل الا بالرجوع الى الاصول رابعا الوقوف على ما اخذ خلاف العلماء يختلف هل العلم ولا خلاف بين العلماء المعتبرين الا بالاختلاف في اخرى فكنا عن علم في مساله الماء فلا بد لكم سماع عاصق الاختلاف فيه وان ظن الظان بان الخلاف هذا خلاف فرعي فقط وليس له عبره او استباق من الاصول هذا ظن خاطئ انما هو اختلاف في اصل عليل كل فرع المختلف فيه فلا بد ان يكون مربوطا بعصم ما ينظر في هذا الامر ولذلك لا يمكن أن, يستفق على أصل ان يتفق على اصل ويختلف في فرع الي يتفق على اصل ويختلف في فرع هذا لوجد له لوجد له البسط الا ان يوجد فرع تتلخص بعض الامور والقواعد المقرره له واول من جمعهم كفني مستقل الامام الشافعي محمد بن Idris رحمه الله تعالى فيه ثم تابعه العلماء في ذلك فعلقوا فيه التعاليف المتلوعة ما بين منسور ومنظوم ومكتصر ومخصوط حتى صار فناً مستقلاً له كيانه ومميزاته وهذا العلم تغيره منه من العلوم بمعنى أنه إذا قلت بين السافر رحمه فأول من ظنه فمراد به التعليف فلسل مراد به الاعتقاد وفطر المخصوص لا لأنه كان موجود النبي صلى الله عليه وسلم يفتهد على الصحيح كان يفتهد وقلنا الافتهاد لا يكون افتهاداً إلا بمعرفة كيفية الاستفادة من الدلة إذن تم تعارف ثم تقليم تأخير ثم قياف هل كان نبي صفر من يفعل ذلك؟ نقول نحن أنا يفعل ذلك كيف الشافع هو أول من دوة؟ نقول العلم موجود في, في فطرهم لأن مبناه على لسان العراض ولجاي كما ذكرت من كان أمكن في لسان العراض فأنا أمكن فيه أصول الفطر ومن أراد أصول الفطر ولم يكن له ثالث ذكر في لغه العرب من نفسه النثر والبث وانما هما مترادفتان بالعلم السريع كله مبني على لغه العرب ولذلك عقد المقارنه شوقي ضهر الله تعالى في موافقات قال المال كان مبتدئا في لسان العرب ومبتدا في الشريعه ومكان متوسط في لسان العرب ومتوسطا في الشريعه ومكان منتهيا في لسان العرب ومنتهيا في الشريعه طب كلام بهذا المعنى اذ لا يمكن ان يكون ممتازين في السريع او متقن في اللغه هذا محال لماذا لان الشرع في مثال العربي مبين اني لا بد من فهم اللغه ولا بد من معرفه النحو ولا بد من معرفه التراكيب ولا بد من معرفه البلاغه والبيان وخلاص يعني لا يصل الى المعنى المراد من هذا التركيب الا اذا كان على مستوى مستوى قريب لان القران افصح وأعلى درجة البلاغة لا يمكن أن يأتي من ذهنه ذهن العوام ويريد أن يفتح القرآن ويسر هذا بعيد إنما يتخبط ويخلط يجب أن يكون يرتقي بنفسه من أجل أن يصل إلى شيء ما يبدو ما في وزعه من أجل أن يصل إلى شيء ما بحيث أنه يفهم القرآن والسلام إذن الوقوف على مآخة خلاف العلماء هذا لابد من غضب أصول الفقه من أجل أن تتعرف لماذا تختلفنا ذهب الحنفي عن مالك في قول هذا موضوع قول التقليد الموسى الى ترقي الدله الموسى الى الى ترقي غايته معرفه احكام الله تعالى والعمل بها لانه اذا تافل عيذ ان اقتطع ان يقتلي الحكم الشرعي فان كان بالفعل او بالقوه وكذلك في النواه حكمه فرض كفايه وهو المذهب عند الحنافي فرض كفايه وليس فرض عين المراد به المجتهد نعم المجتهد اذا اراد ان يجتهد من اجل النص ده حكم شرعي خاصه في نوازل لا بد يتعين عليه ان يكون ماذا ان يكون اصوديه واما اذا لم يكن فيحرم عليه الاجتهاد يحرم عليه الاجتهاد لان تاكل الشيء لا يعطي والحكم على الشيء فرع عن ولابد ان تصوبونه ولا بد اولا يعرف الطرق التي يستنبط بها الاحكام الشرعيه ثم بعد ذلك ينظر في الأحكام الشرعية من هذه الدولة لإستمطار قال المخلّف رحمه تعالى الأحكام عقد هذا الفصل هذا المبحث لأنه ذكر فيه مستفق الأحكام الشرعية ما هو فصل؟ معرفة الأحكام الشرعية ما هي هذه الأحكام الشرعية؟ هي لجاءة بالنجل الكراهة والاكتحباب لجاءة بالنجل الكراهة والتحكم واللباحة خمس فقط محطورة في لخمس وهي والاحكام التقنينيه والاحكام الوضعيه وهي محصوره عند كثيرين في, في ثلاثه باب الحضور والموانع الصحه ففي خلف الطريق لخمسه الاحكام جنح حكمين وهو لغه القضاء وكذلك المنه محصور المنه منع القضاء انه هو والقضاء ومنه قيد للقضاء حكمه لانه يمنع من غير المقضي يمنع من من غير المقضي واما الصداحه عرفه بقوله نصضه خطاب الشرعي نصضه خطاب الشرعي المتع نصضه خطاب الشرعي المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تكثير او وضع فلاح يعني بالاصطلاح الاصولي ما هو الحكم الحكم يختلف نظره بين اصوليين والفقهاء بين اصولي وفقه اذا قلنا مثلا مثال قبل الامور في حد قلنا وجوب الصلاه دل عليه قول تعالى اقيموا الصلاه اذا عندنا امران عندنا امران قول تعالى اقيموا الصلاه كذلك هذا ظرف مجروره وجوب الصلاه قال يقول اقيموا الصلاه دليل مجلوله ها وجوب الصلاه وجوب الصلاه هو امران او شيء واحد ظهر امر عندنا اقيم الصلاه هذا دليل دل على ماذا على وجوب الصلاه طيب اي النوعين هو الحكم هل هو اقيم الصلاه او وجوب الصلاه هنا وقع نزاع بين الاصوليين والفقهاء فعند الاصوليين ان قوله اقيم الصلاه هو هو الحكم وعند الفقهاء ان مدلول الدليل هو الحكم. وجوب الصلاه فلذلك اختلفوا في التعاليم هنا المصنق رحمة الله تعالى جرع على ما عرف الفقهاء الفقهاء فقال مقتضاه يعني ما طلبه خطاب الشرك إذن عندنا مقتضي ومقتضاء تفرقون أولئنا أقيم الصلاة مقتضي أو مقتضاء مقتضي يعني هو الطادر هجوب الصلاة مقتضاء مفعول مقتضي تسعى بكثم مقتضي بكثم مقتضا بفتح حليذا أقيم الصلاة مقتضي وجوب الصلاة مقتضا كن عرفه وقال ما اقتضاه يعني ما طلبه إتطاب الشرع إتطاب الشرع المراد به كلام الله كلام الله كلام الله المراد به اللغة والمعنى معته كلام الله اللغة والمعنى معه حليذا أقيم الصلاة قال هذا مقتضي ايش هو الفطر؟ ايش هو الفطر؟ وانما الحكم هو مجلوله اثر القطع وهو قول ابي الصرا وجوب الصلاه, الصلاة. اذا ما اسم منصوب بمعنى الذي اضطراه يعني طالبه خطاب الشرع هو المقتضي والحكم هو المقتضى ولذلك صدره بقوله مقتضى خطاب الشرع مراد بخطاب الشرع هنا خطاب الله وهو كلامه ذنب على ذو الضر والمعنى وأضافه إلى الشارع ليعم النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم يعبر خطاب الله وبعضهم يعبر بأنهم خلاب الله وهذا أولى أولى من حيث ماذا؟ من حيث الوقت لأننا لا ننصف الله تعالى إلا بما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يريد الوقت به بالخطاب ولذلك عرفه في المراقب يقول كلام ربي إن تعلم صبيما إلى كلام فأبدل خطاب بقوله كلام ربي وهو أولى لماذا؟ لأن الكلام هذا وقت وارد فيه في القرآن فنصب الله تعالى بالكلام أما الخطاب الذي توجيهه الكلام إلى الغير وإن كان من حيث المعنى والظمن موجود إلا أنه من حيث التعبير واللغض هذا غير مذكور إذن خطاب الشارعي مراد به كلام الله تعالى فقال الشرع ولم يكن خطاب الله للتعميم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يكون مقتضي والحكم مقتضى يعني كلامه ان يدل الشرع عام يؤخذ من الكتاب ويوخذ من من السنه المتعلق بافعال المكلفين متعلق بافعال المكلفين يعني خطاب الشرع منه ما يتعلق بذات الرب جل وعلا ومنه ما يتعلق في الجمادات ومنهما يتعلق بأفعال المكلفين كذلك الله لا إله إلا هو الحي والقيوم هذا كلام الله تعلق لماذا؟ بأفعال المكلفين أو بصفاته وأسمائه بصفاته وأسمائه حينئذ هذا النوع من القطاب لا يسمى حكما لا يسمى حكما لماذا؟ لأنه نرتباط له به بفعل مكلف ونحن بحثنا في أفعال المكلفين فلا يسمى حكما ولا يسمى حكما ويوم نسير الجبال هذا كلام الله أو لا؟ كلام الله متعلق لماذا؟ لذلك ما داشت هل يسمى حكما؟ لا يسمى حكما وإن كان كلام الله لكن لا يسمى حكما لماذا؟ لأن الحكم ما كان متعلقا بخطاب متعلث بفعل المكلف فإن تعلق بغير فعل المكلف لا يسمى, لا يسمى حكما ولذلك قال المتعلق في أفعال المكلفين والمربي تتعلق الارتبار الارتبار بمعنى أن هذا السلام سلام الله جاء بياناً لحال فعل مكلم جاء بياناً لحال فعل مكلم من حيث ماذا؟ من حيث الهجاب والنجم والتحريب نحو دائم من طلب أو تخيير أو وضع هذا بيان لي الأحكام الشرعية وأنها مقسمة إلى نوعين حكام تثريفية وأحكام وضعية وسيأتي فيه كلام الشرعية وبين هيانرجع له فالمراد بقولنا كتاب الشرع كتاب والسنه كتابها والسنه ورشك الاجماع كذلك والقياس كذلك الا انهما متوقفان على كتاب السنه فهما اقضان فرعيه فالاصل الكتاب والسنه ما الذي دل على حجيه الاجماع كتابه والسنه اين مفهوم الدخل وما الذي دل على حجيه القياس وكتابه والسنه وكذلك الاجماع المراد بقولنا متعلقه بافعال المكلفين ما تعلق بأماله سواء كانت قولاً أن فعلاً إيجاد الأمر لأن التعلق إما لطلب إيجاد فعل وإما لطلب كفل وترج إما هذا وإما وإما ذا فخرج بني ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الصلاح فما ذكر الله صادقاً لأن ما تعلق بالاعتقاد وإن سمي فقها في الشرع إلا أنه في الصلاح لا يستمى فقه وهنا الذي يبحث عنه الفقهاء هو ماذا؟ أقعال المثلثين لكن لا من حيث الاعتقاد من حيث العمل وأما العلميات فهو الذي يبحث عنه العقاديون لكن إن كان سمى ما يترتب على العلم ذي المعتقل من وجوبنا نحوه هذا ذهب الوقينات نحن فيه يعني عندنا أمران اعتقاد وحدة الله عز وجل لو لا واحد لا شريك له اذا لا بحث فيه عقلي ولا فقاه لا في البحث فيه من يبحث فيه المعتقر لكن وجوب اعتقاد وحده الله اه وتحريم اعتقاد الشريك عندنا وجوب عندنا تحريم تقول هذا بحث عقلي قطولي لماذا لان ايجاب التحريم انما يبحث فيهما الاصول والفقيه بالاعتبارين المختلفين اذا عندنا امر اعتقاد وحده الله عز وجل وشيء آخر هو وجوب الاعتقال فالثاني فطهن والأول لا يسمى لا يسمى فطهن والمراض قول المكلفين المكلفين المقول هذا المكلفين جمع مكلف فهم من اتصف هذا ما من شأنهم التكلير ويشمل الصغير والمجنوب ما من شأنهم التكلير يعني ان كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المال وكونه يشمل الطغير والمجنوب هذا إنه شيء من الكواتب وإذا أصب المكلف هو المخاطب بالشرح وهو البالد العاقل مكنف هو البالد العاقل هذا هو العاصل وأما الصبي والمجنون فلسا مكلفين نص الشارع وإذا إذا أحليه رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يكلم عندما يرفع القلم يعني قلم التكليم فلا يخاطب لا بأمر ولا نهي ولا تحريم ولا ولا صراحه والمراد بقولنا من طالب من طالبن مراد به الامر والنهي سواء كان على سبيل الانزال او الافضليه طلب نوعان طلب فعل وايجاب وطلب كف عنها طلب نوعان طلب فعل وايجاب وطلب كف وانظر والاول نوعا طلب الفعل نوعان لانه اما يكون على وجه الانذار بحيث لا يجوز له الترقي هذا كما واضح والثاني طلب فعل وايجاب لا على وجه الانذار لان يجوز له الترقي هذا كما ذكر اذا دخل تحت طلب الفعل حكمان الذاب والندب لانه اما يكون على وجه الانذار وهذا ضابط بحيث لا يجوز له الصر وترك العقوبه على الصر دنيا اخرى هذه اجابا او وجوبا والثاني طلب فعل واذاد لا على وجوب انسان لم النبي الافضل بان سوغ له وجوز له الصر ولن يرتب العقوبه على على الصر هذه ثمنه النوع الثاني طلب وترك وعدم وكف وهذا كذلك على مرتبتين ان نكون على وجه الذاب بأن رتب العقوب على الشر لا تقربوا الزنا فإن فعلت حنيذ الله حكم ورتب العقوب على الشر هذا يسمى ماذا يسمى تحريم الحرام ثانيا طلبوا تفل وتركب لا على وجه الإجاب إنما باب الأفضلية أن يتركه وهذا يسمى ماذا يسمى مقره إذن قوله من طلب دخل تحته أربعة حكام الإجاب والندر والتحريم والكراحة أو تخيير هذا الحكم الخامس الحكم القامة وهو ما توى الشارع بين فعله وتطل إن شئت ففعل وإن شئت فترك هذا يسمى ماذا؟ يسمى مباحا يسمى مباحا والمراض في قولنا أو تخيير المباح والمراض في قولنا أو وضع هذا النوع الثالث من نوعي الحكم الشرعي الحكم الشرعي نوعا الحكم التكليفي وهو خمسة الأحكام السابقة وحكم وضعين ولذلك قال او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه شارع من علامات او طافل النقود والالغاء فاتبين هذه المفرقه اذا قوله بيانه بيانه ما قضاه كتاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تثيل او وضع قول من طلبنا جميعا قيانا لما ما هو هذا ما المبهد او كانت موصوله ونكره موصوفه ان يجب ان نحتاج الى بي الى بيان يعني, يعني طالب اقتضاء الشارع تخيير اقتضاء خطاب الشارع وضع اقتضاء خطاب الشارع وهكذا اذا هذا التعليل يسمى ماذا تعليفا للحكم على مذهب الفقهاء وهو كونه اثر ومدلول خطاب الله تعالى وليس هو خطاب الله وعلى الثاني التعريف الاصولي ان قال الحكم هو خطاب الله مباشره خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاخطاء او التقير او الوعد فتحدث كلمه مقتضاه لان ليس حكم عند اصولي وتصدر الحكم بقول خطاب الله والمراد بخطاب الله عز وجل هو كلامه باللفظ والمعنى اذا على مذهب العصوديين الحكم وخطاب الله متعلق فعل مكلف من حيث إنه مكلف به بمعنى أن ما تعلق بفعل مكلف في الكتاب الصنة على من حيث منه ما يخبر عن فعل مكلف وليس بقدرة مكلف يعلمون ما تفعلوه آه. هذا فيه هذا متعلق فعل مكلف لكن هل فيه طلاب أو تخيل؟ لا ليس في طلابات وإنما فيه إخبار بأن الملائكة تكتب ما تعملون فإنذي نقول هذا نوع من قطاب الشرح ليس ما حكمه كقوله الله لا إله إلا هو الرحمن العرش السوى هذه ليس ما حكمه وإنما لكونه متعلق به رب جل وعلا بالإسماء والصفاته كذلك ما تعلق بفعل مكلف لا من جهة الطلب أو الكاف ليس ما حكمه يعلمون ما تفعل الله خالق كل شيء عمله مخلوق أو لا مخلوق حينيذي نقول هذا تعلق فعل مكلف لا من جهة الإيجاد وماذا والله خلقكم وما تعملون ونتعلق فعل مكلف لا تعمل أن الحيث الطلب والتخيي وإنما من حيث الإخبار بكونها مخلوقة لله عز وجل إذن خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث إنه مكلف به والمكلف مراد به البالد العاقل الذاكر غير المفرأ اذا ظهر من صنيع الحصوليين ان القطب والمجنون هذا لا يتعلق به ما تكليف وان تعلق به ما شيء من عروض الجنايات النحويه هذا من باب الحكم الواضح يعني رصد الاحكام باسبابها ان وجد من المجنون اذيه بالقلق لان يترتب عليه استذاب اموالهم حينئذ وليه يضمن من حيث مال من حيث كون السبب قد وجد وان هو لا يخاطب بذلك هل نقول لا يقبل يا كذلك الصبي سواء كان مميزا او او لا والمراد الفعل المكلف القول واعتقاده والعلم على ما ذكرناه قال ان محل الاحكام الشرعيه هذه المحاله ثلاث اعتقاد وقول وعمل ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى اقسام الاحكام الشرعيه تنقسم الاحكام الشرعيه لثسمين تكليفيه وضعيه وهما بالاختلاف الحدث لان قوله من صله او تخيي هذا هو الحكم الوضعي ودخل تحته خمسه اقسام او وضع والمراد به الحكم التكليفي الحكم التكليفي فالتكليفيه خمسه اجل حاصل الاستقراء الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح اذا محصور في خمسه والحكم واجب ومندوب وما ابيح وما مكروه وما محرم كما في بيت واحد اني نقول هذه هي احكام التكليفيه بمعنى أنها متضمنة لطلب كلها إلا المباح متضمنة لطلب والطلب على النوعين طلب كث وطلب فعل والثاني طلب الفعل إما على وجه الإلزام فواجب أو لا فنجمس وطلب كث والسرق نوعان إما على وجه الإلزام أو لا فالأول سحريم والثاني سرق هذا وجه حقلي تفرع عقلي وذلك شرعي والمباح ليس بعقل تكليفي وانما لا ترى الفقهاء الاصوليين هنا من باب التكليف هذا المشهور عندهم ثم تردد على هذا ثم قال في الواجب لغه فيذكر هذه الاحكام الخمسه من حيث الحج ومن حيث النظردان علينا ما يترتب عليه من من حكم فالواجب لغه يعني ساقط واللازم كذلك الثابت يعني يطلق الواجب ويرااد به اللازم والثاقص والثابت, والثابت فإذا وجبت جنوبها أي استقبت على الأرض بينيذ نفسه هنا الوجود بالثقون لذلك أحد الثابت موجبات رحمته يعني فلمات الثابت المثبتة للرحمة قال في المصدر وجب وجوباً لذينا فوجب الحجر وجبة الاستقب اذا الواجب في اللغه ساقط ورداه وحسام هذا معناه فيه في اللغه وهذا تعلم به قايد عظيم كما قال ابن عبد وهي اذا عرف الواجب هنا كذلك المندوب والحرام عظيم كل الاحكام الافيه صارت تكليفيه او وضعيه اذا جاء فيه شرع. في شعر ذلك اللفظ حين الاغرق فيه معنى النوظ الاغرق فيه حمله على المعنى الضمني لان هذه تعريف الاصطلاحات حاجه بمعنى انه ليس كلما وُجد لفظ الوادي في الشرع قلنا هو ما طلب الشارع قال وطلب لا الا خطا لماذا لان هذا الحد متأخر وقد خطا النبي صلى الله عليه الصالحا بذلك اللفظ ولم يوضع اول حد في ذلك الزمن هل يمكن يحمل عليه على المعنى اللي. الا اذا دلت قرينه بان المراد به الوادي فليذن قولوا كلا الله رسولا وصلوا جمعة الواجبون على كل جمعة يعني ثابت وإذا كان ثابتا وهو المعنى اللغوي لا ينزل إلا أن يكون واجبا بالوجوب للصلاة ولذلك أكثر فقهاء على أنه سنة كيف سنة مقدرون أهلا أن الواجب ما طلب الشارع وفعل ما طلب الجاسب هل هذا تعارض؟ قل لا وإنما المراد أن هذا التعريش فيما صلح عليهم فقهاء فإذا وجدت لفظ الوجود في كتب المتأخرين فقهاراً بعد علم الأربع من بعده فاعلم أن المراد به الأصلاح وأما إذا نظرت في الشرع في الوحيين لفظ الواجد فلا تحمل على أهل الأصلاح وإنما تحمل على الأصلاح ما تيدلت قليلاً بأن المراد به الواجد للأصلاح وإذا العقل يحمل على الواجد النغوي بمعنى ثابت بمعنى هذا لهم ظاهر فيه والصلاحاً ما أمر به الشارع على وجه الإزلاء ما اسمه موصور بمعنى اللجن لماذا نفسر ما هنا؟ لماذا نفسر هذا؟ أو اسمه موصور، هذه نوعها اسمه موصور بمعنى النبي نوعها، نوعه اسمه اسمه موصور بمعنى الجديد اسم موصور مبحث لابد من شيء نفسره يعني جاء اللذين قال أبو فسرتهم على أي شيء يضبط اللذين قال أبو هنا ما يضبط على ماذا مقتضاه نعم وهو فعل مكلف لأن بحثنا في ماذا تطاب الشرع المتعلم وفي أفعال المكلفين فبحثنا في أفعال المكلفين حليل ما الفعل مكلف قول أو اعتقاده أو عمل أمر بالشارع بهي أنا ضميتي حود على ما إذا أمر بهذا القول أو بهذا الاعتقاد أو بهذا العمل الشارع الذ egون الله علّه وجل أَلَّا حَاکِمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى وَجْهِذِ الزَّاجِ عَلَى وَجْهِذِ الزَّاجِ إذا ما فعل مكلَة قولُ فعال اعتقادنا أُو عمل أمر به الشارع قول أمر به الشارع أ jamukhezu على حسن ما مضى أطلب الأحكام الشرعية لابد أن يكون هذا الحرق خاصا بالواجه لا يكترك معنا لا المندوب ولا محرم ولا مقروها للمبهر إذن ما؟ هذا الجزء دخل فيه كل الأحكام أمر به الشارع فرجع هذا المندوب أمر به الشارع أرجع به فرحة. ما نهى عنه الشارع لأن الأحكام كما ذكرها مخصورة في نوعين وثنين وضبوا فعله طلب تركيب الآن الثلاث لماذا في طلب الفعل لأنك يعرف الواجب والواجب نوع من أنواع طلب الفعل لكنه على وجه الإثام إذا ما أمر به الشارع أمر به الشارع هذا فصل أخرج به ما نهى عنه الشارع إذا خرج التحريم والخراج بقوله أمر خرج به الشارع أخرج به التحريم هل خرج مندود خرج ولا لماذا لم يخرج لأن المنزو مؤمور به لأن الشاعر طلب الفحل ولأن طلب فعل دفل تحته الواجئen والمنزو إذن المنزو مطلوب الفحل والواجئen وطلوب الفحل إذن حضا كان قدر مشتري بين الواجئ والناس قدر مشتري بين الواجئين والناس ما هو هذا القدر مشتري الآن محضور به إذن كل منهم مأمور به لكن المأمور به على مرتبتين مأمور به على وزن الإلزان في حيث لا يرز جدا ومأمور به لا على وجه الإجزاء إن إذن دخل معنا في قول ما أمر به الشارع المندوس على وزن الإجزاء لأن الإجزاء المكلم ألزمه حرج به المندوس لماذا؟ لأنه مأمور به لكن لا على وجه الإجزاء كالصروات الخمس كالصروات الخمس هذا المكان لأني شيء؟ للواجه الله في الخرق واجب هؤلاء واجب <تصفيق> هذا لا يحتاج إلى دليل قلنا هذا قطع معلوم من الذين بالضروعة لا يحتاج إلى قام الدليل لذلك لا سجد من يبحث لأخوة قال لك رسالة فيه واجب الصورة الخرق هذا مجنوب إذن ما أمر به الشارع على وزف الإلزام كالطلوات خطماء قلنا هذا الجيد وأمر به الشارع فرد ما أمر به ضيور الشارع وما لها عنه الشارع على وجه بلزام خرض به المنزل قال الشارع أنه خرض بقول لما أمر به الشارع المحرم والمطروح والمباع لأن المحرم المطروح لها عن جمع والمباع ليس فيه أمر ليس فيه أمضل وتقييم وخرض بقوله على وجه بلزام المنزل وإن اشترك مع الواقع في كونه مطلوب الفعل لكن قد يكون قالوا كيف أمي مجمع أن كل منهم مأمور به كيف أمي الضبن هذا وارب هذا هذا على وجه الإنسان هذا لا على وجه الهدام. نقول إن إل رتب الشالع العقوب على الثاني إذن إل يقول هذا على وجه الإنسان إفعال قل وإن لقى تركه ها قل له واجب أو من دون واجب ما لك لقوله وإن لقى ترتب العقوبة رتب العقوبة اذا ثوبت صرت جوزت صر بان نرتب العقوبه هذا لا بد من قليل لا بد من واشهدوا اذا تبايع لو رضنا الى النص وحده قلنا واجب لانه كما ساعتي مستقى الامر بالوجوب ولو قبل لكن لما تبايع ان ليس لما لا لم يشهد لان على انه ذلك واجب او مأمور به بقول اشهدوا لكن لا على وجه الزام الا اذا كان موردا ما بين فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما صار كان وصار قريبا صار اكثر الامر من الوجوب الى الى الندب والواجب ساب فاعله في كان ويعاقب تاركه عقابه تاركه هذا حكم عرفنا الواجب والان ما حكمه لان الحكم على الشيء فرع عن تصوري واذا تعلم ان ملحد الواجب لانه ما له فاعله ويعاقب تاركه في نفسه لان الحد بالثمره والحكم وان كان الجائز لكنه على في اطار رسمي إلا أنه في تأمين من الصدراء لأن الحكمة على الشيء فرغ العنس الطبولي ويوجد مثابه على علم كتالة ويستحق لقامة حيثه ويكون بعد المظر من الشرح الله أعلى وصلنا على سبيل الله